جلس الدولي السليم أما الروس رحمة كاد العلمين نبينا محمد المعهد آلي وصحبه التائمين أكسر من سلك السليم ومتبع ملجاتهم إلى أوليينهم على بعد فهذا مجلس جديد من جالس دروس الفقه للخطرة الأولى بمعهد أجاب الدعاء ونسلنا في شرحي إزالة النجاسة من كتاب الطهارة من كتاب المنار السمين ونزلنا في ذكر بعض المسائل التي تتعرض بأنواع النجاسات وكيفية تطهير هذه النجاسات فوقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن نجاسة الخامة قال وتضر الخمره بانائها اذا انقلبت اذا انقلبت خللا بنفسها وتحل بالاجماع قال في الكافي احدكم الخاملله كالمائي الذي تنجس بالتغير إذا زال تغير هنا تتكلم عن مساله الخمر وهل هي نجسه ام لا فهنا قول وتظهر اذا الخمر عند الحنابلة نجسه ولذلك قال في الفصل الذي بعده قال المسكر المائع وكذا الحشيش نجس المسكر المائع مين والخمر وكل ما هو مسكر فكل مسكر خمر فالخمر نجس وهذا مذهب جمعين العلماء والعلم والأرواع عليك فالخمر الناجسة لقول التعالى إن من والميسر والعنصاد والإسلام نجلس من عمل الشيطان فاجي تنينه ويعني التفصيل في ذلك في السؤال اللي في المذكير الرقم السؤال الرقم 16 وأيضاً السراء الرقم 27 ما حكم الخمر وما حكم الخمر إذا تخللت بنفسها السراء الرقم 16 صفحة 3 فهنا بي قال الخمر ناجسة نجاسة عينية في قول أكثر أهل العلم بل حكى بعضهم الإجماع عن النجسة. كما قالت المفلك رحمه الله ولنجس إجماع لكن هذا الإجماع في نظر لأنه قد خالف فيها خالف هذا الإجماع عن يث النساء وربيع وداود وحكاه القرطبي عن مزن من الشتعين طيب الجمهور قلب النجس لأن الله قال رجس والرجس والنفس فيشمل النجس الهسي والنجس المعلم فالنجس هنا أو النجس يطلق على النجسة الهسية والمعلومة طيب واحد قد يقول طب الوقت الأصناع ليست نجسة نجسة الهسية يعني لو واحد وضع يده على صنع أو المشرك مثلا إذا صفح مصر المشرك إنما المشركون نجس يتنجس نجاسة حسية؟ لا فالنجاسة قد تطلق على المعنوية وعلى الحسية فهنا قالوا بأن الأصنام النجاسة هي نجاسة معنوية ليست الحسية الأزنام النجاسة أيضا نجاسة معنوية الميسب نجاسة معنوية واضح فمن قال بأن الخمر ليس نجسة نجسة حيثية استدلوا بهذه العلة بعلة تتقرار هناك في الوقت تتقرار بين الخمر ومين هذه الأشياء الجمهور أجابوا وقالوا بأن اللبس فعلا يحتمل نجسة حيث معنون لكن ما أخرجه الدليل ما أخرجه هليل فإنه يبقى على الدليل الذي يعني الأصنام، الأزنام، الميسر دي دل الإجماع على أنها ليست نجسة، نجسة حسية لكن دل النص على نجسة إضغط فإنهم الجمهور على أنها نجسة، نجسة حسية نجسة، نجسة، نجسة، حسية. طيب، حكم الله إذا تخدلت. إذا تخللت يعني تحولت من كونها خمراً إلى كونها خالياً غير مسكر بقى كانت مسكرة كانت خمرة نفسة وتحولت في إناعها إلى شيء آخر إلى شيء طاغر إلى شيء غير مسكر فهل تطور ان لا؟ قالوا إن عقد الإجماعة لأنها تطور تتكرم إذا تحولت بإيه؟ بنفسه فيش حد تدخل في تحوله طيب قال وهذا بإجماع كما قال في الكافي كالماء الذي تنجز للتغير إذا زالت غيرت الماء النجسة إذا حصل لأنها تغيرت إلى شيء طاهر أو عرجت بمعالجات كيميائية أو حذرت فيبعنا كل جنانة تبطتهم لأن العنة زالت طيب المشكلة هنا بالبعال إذا خلدت الخمر بفعل شيء يعني لو جن واحد هو اللي حول الخمر إلى خل هي لو تتخلّت بنفسه تخلّت بفعل الإنسان فبعض العلماء قالوا أيضاً تطفل قالوا لأنها تطفل لإذ العلم سالت ولكن من فعل ذلك يأثم من فعل ذلك إيه؟ يأثم لكنها تتحول إذا خل ويجوز استعماله وإذا هذا مذهب إدمام مالك رحمه الله تعالى وأيضا قال به إدمام المحنيف إله المحنيف والإدمام مالك قالوا بأن من فعل ذلك يأسم وتطور الخام أما المنادلة فقالوا بأنها لا تطور حتى يعني لو طلعت بفعل فاعل فإنها بطور استدلوا, استدلوا بحديث أبي طالحة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر الجأيتان سأله أن يحولها إلى خل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وأره براقتها أمره براقتها نقول بأن الحديث نعم يدل على أن من فعل هذا يأثر لكن لم يتعرض إلى كونها لا دين دي إذا أقول بنفسها طورت إجمع طب إذا تخلت بفعل فائل إذا أقولها إنسان ففيها قولان القول الأول أنها لا تطهر وهذا ما يقول لإمام رحمه الله القول الثاني أنها تطهر طبعاً الدليل على القول الأول قول أحمد حديث أبي طرح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قمر الله الثاني يخدرها فقال لا نهاه وأمره أن يريقه فهذا دلعاً أنها ضق نجس عندهم القول الثاني قول المبعى بحيثة وإمام مالك أنها إذا تحولت إلى خدر بفعل إنسان تطهر وهو يأثم يأثم لانه خالف النهي خالف النهي او فرى وهذا القول هو الصحيح قام السائل قول بالك روحني اه لا تظن من فعل ذلك طيب وشلت الخمر هنا يعني حتى لو أنه يفرض على القول بأنه يخلط في فهراتها ونجلساتها لكن طبعاً المسلم بطبيعته يبتعد عن هذا الأمر تماماً يعني مسألة أن خمر قول الجمهور هنا في مسألة القول من نجلسة أوجه وهو الذي يعني يأخذ فيه المسلم لأن المسلم يشمئذ ويألف من خمر يعني طيب، نأخذ في مسألة أخرى وهي مسألة استعمال البرفانات بقى دي مسألة واقعية مسألة البرفان ومسألة العفور اللي فيها الكتور فبعض العلماء قال إذا اقتصل النسبة إلى نسبة الإسكار وبعضهم حددها بأربعة ونصف بالمئة وبعضهم قال خمسة بالمئة. المؤمن نسبة من أربعة إلى خمسة بالمئة هذه قاعدة أنها نسبة وبعض العلماء منع بإطلاق قال بأن أي شيء فيك خلق هذا نجس ويبتعد عنه وهذا القول أحوط البعد عن المرفنات والبعد عن الشيء الذي فيك خلق طبعاً الله عز وجل يسر لنا في أيام الروح اللاززيتية لروح اللاززيوت فالبعد عن الورفانات التي فيها القفل هذا أحوط وأولد لكن مع ذلك إذا لا نستطيع قياسها من كل وجه على الخمر يعني لو أنه واحد مثلاً وضع برفانة نسأل أن ابن مبتد صلاة ونقول أن الملابسه ناجسة ويعيد الصلاة ونحو ذلك أولاً الذي قيس عليه مختلف فيه وإن كان الخلاف فيه ضعيف لكن مختلف فيه ونبدأش نقول أن الإجماع هنا إجماع من خلافه يأثن أو يضل أو نحو ذلك فإذاً هذا نسبة الأصل فنقول فرص الكلام أن الاستعمال للبعفانات مكروه كراءة شديدة قد تصل إلى التحرين وأنا كنت سألت الشيخنا الشيخ مستنى العدوي في هذه المسألة في حكم البعفانات أو العطور الكحولية فقال أكره هذه فقلت يعني قرار التحرين قال له هو عندي مكروه لكن ليس عندي كالخمر ليست عندي كالخمر يعني بقصة على إيه؟ على الخمر من كل وجه والأخط المسلم كما قلت أن ينتعي عنه قال والمسكر المائع وكذا الحشيشة نجس هذا قول المذب وقول جمهور العلماء قال وما لا يؤكد من الطير والبهار مما فوق الهرب خلقه نجس الحشيش, الحشيش للوعدل المخضرات فهذه أيضا نجسة هذه نجسة لأنها مسكر وكل مسكر خم كل مسكر خم بالنسبة للسجائل السجائل فيها مكة مفترة فالقول بنجاستها مختلف فيه بعض قد لنا نجسة ولكن أكثر العلماء على أن السجائل غير نجسة لكنها محرمه بلا شك هي محرمه بلا شك قال وما يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهرب خلقه نجس ما يؤكل من الطير والبهائم يعني الاشياء غير مكهوره الله من الطيور مثل هذه الكواسر زي الكواسر اللعنة للنسر والصقر والنسر والبعاز وهذه الأشياء هذه لا يوجد أكلها لأنها من ذوات النخالب ذوات النخالب والبهال غير معقولة اللحن. مثلا من مفاوط الهر الهر اللول للقط اللول طيب الرفوق غير زي زي الـ الـ الـ الـ الـ الذئب الثعلة الأسد النمر بلد. كل هذه الأشياء هذه لا تركب وهذه الأشياء نجسات لحديث ابن عمر وطلعه عنهما أنه سنع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض في الصحراء في ما ماء وبحاجة مثلا وما ينوب من السبال في بعض القصود الممور بتشرب من البكة دي من مايلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا برغل له كلتين لم يحملوا خبث وفي الولد لم ينجسوا شيء طيب السؤال يمكن يجينا الزي عندنا السؤال رقم أربعة ورقم ستة السؤال رقم أربعة ما حكم الحيوان غير مأكول الله كالحمار والباب مع الدليل الحيوان غير مأكول الله هذا الحيوان حكمه حكم الميت نجس حتى لو زكي بالزرح لو واحد درح باب لو واحد درح حمار حمار هذا لا يفت لأن من شروط التذكية صحة التذكية حلوا المذكة أن يكون شيء مجبوح إيه؟ حلال حلال تحله التذكية والدليل على هذا حديثنا من الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيران نيران يوم خيبة قال على ما توقت هذه النيران تبتضخة ايه قالوا على الخمر الانسيه على الحمر الانسيه على الحمر الإنسية الحمر الانسيه سميت انسيه لانها مستأنسه بخلاف الحمر الوحشيه الحمر الوحشيه غير مخطط الحمر المخطط <تصفيق> هذا حلال هذا مباح لكن الحمار الإنسي اللي هو المستأنس في البيوت اللي هو الحمار الابيض هذا حرام بيسموه الحمار الاهل لانه بياكل يكون مع الناس او مع الاهالي طبعاً في ناشة تذكر الحمر الأذن يفوت مرزاً للكاور وما أكثرهم فقالوا عن الحمر الإنسية قال اكسروها يعني اكسرو الأواني وأهرقوها طبعاً مولغة في التجديد في بحرين هذه اللحوة قالوا أنا نهرتها ونغسلها قال اغسلوه يعني بعدها قالوا نكسروها من باب التغليظ فقالوا طب نغسلها قال اغسلوه طيب الحديث يستدلل به على, علي نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل وإن ثكين لأنه كان لبحين كان لبحين الحمد لأن الأمر بكسر الأولى ثم الوصل ثانيا ندلل على النجاسة وفي بعض الفضل الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن نحوم الحمر فإنها ريجس وفي حديث المسعود رضي الله عمل قبل ذلك باب الاستنجاب لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروسة حمار فألقى النبي صلى الله عليه وسلم الروسة وقال إنها رجس أو رجس فدي دليل على أن هذا الحيوان غير مأكول للنحل هذا نجس هذا إيه نجس طيب استؤال بها خمسة ما حكم سؤول السباع كالنهر والأسد اختلف آن في سؤول السباع فذهب البعض إلى طارات اعتبارا بالأصل إنه لا يريد الدليل على أنها نجسا لما وردت الحديث عن جاور بن عبد الله قال قيل يا رسول الله أما توضأ بما أفضلت القمو قال نعم وبما أفضلت السباع كلها وهذا الحديث في سنة ضعف وقد أورض النووي رحم الله في المجموع وقال أنه له شواهد تقوي على ابن عمر وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فصاب ليلا فمروا على رجل جالس عند مقرات له فقال عمر يا صاحب المقرات مقراتية يعني شيء مثلا بيقر بها الناس في مسألة فضل عنه ذلك قال أولغت السباع الليلة في مقراتك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقرات لا تخبره هذا مكلف يعني متعمق عنده تكلف في إسرائيل الأشياء لأ ما حملت في بطنه ولأ ما بقي شراب وطن شراب وطن وظفر فهذا الحديث برضو في سنده مقال ولكن كل هذا يدلك على أن صور هذه الأشياء طار صورة هذه الأشياء طار وهذا ممن الشفعي وأحمد وربيع والحسن البصر وعطاء ومن صحابة عمر وعلي فذهب إلى طهار أصاب جميع الحيوانات والطور سوى الكلب والخنزير إلا أن أحمد كره صور البغلي والحمار وقال إذا لن يجد مسلم غيره فيتوضأ به ويتامم وكان يابن عمر سؤر الحمار وذهب مالك والأوزعي والأوزعي للطهارة أصار جميع كانت الطور دون ستنة حتى السل والخنزير وذهب على الحنيفة والتبرير والساق الدرهوي والشعبي والمسلين إلى نجس أصار السباع من أكرام الجوالح من الطير والحم والأهلية والبيئة طمع للقول الأول من الأقل الثلاثة والصف إن هذه الأشياء الأصل أنها طيبة أما ما ورضت دليل بالنجاساتي فهو نجس زي إيه الكلف منزيل هذا نجس ورضت دليل بهذا كذلك الحمر والبغال ورضت الدليل على نجاسة لحومهم لحوم هذه الأشياء إن الله يبطيح أنه نجس لكن بسألت اللعاب أو السوق بالذات ان الناس الفلاحين عندهم الحمير دي فلو ان اللعاب بتاعها ناجس لا شرط هذا على الناس فلذلك لن يفضل الدليل في نجاسة سؤر الانهر سؤر الانهر مين فلو انه سقط للعاب على الفلاح او هو بيأكله لعقاه بلسانه او ان الجلده اللي هو بيشربه مياه فيه يأخذ منهم بلسانه ثم إحتاج هذا لهذا الماء ليفعل بها أي شيء آخر فأنا نستطيع نحكم على نجاسة هذا لأننا نجير الدليل على نجاسة سؤر الشباب وجد القرصة الكلام قادوا الصحيح القول الأول الصحيح القول ليه الأول فأنتم أن أجيلك سؤال هتقول لي والله فيها أقوال القول الصحيح عن هذه الطابرة الدليل عن الدليلين من اللي ذكرناهم وإن كان في سندها مقال لكن يتقوى بعضها ببعض بالنسبة لصغر الهرة ناس ربية قطة في البت هل يجوز تنبيت القطط انتواب نعم طب تنبيت القلاب لا يجوز لأن ورد النص لتحرير اختلاء الكلب إذا كان كلب صيد أو ماشي كما قال فكروا أو كلب صارع إذا كان يجدي إليه في الحلاص لكن تنبيت القطط هذا لا شيء فيه هذا لا شيء كانت موجودة عند. بعض الصحاب من الطافين عليكم الطافات فإن هل رضي بقى لو إني لعقت شيء بلساني لعقت الثياب، لعقت الأساس، شربت من إناث ماء فهل يتنجس ما لمسته بلسانيات؟ لا. لا يتنجس، الدليل الدليل حديث أبن القتالة لما روته كفشة كعب الممارك وقالت تحت ابن قتاده كانت زوجة ابو قتاده ابو قتاده ان أبو قتادة دخل فسكبت له وضوء الوضوء الوضوء اللي بفك له الميه اللي بتوضب فجاءت ذره فشرقت منه فاصغى لها الانه حتى شيدت قالت كمشه فراني انظر اليه فقال تعجبين يا ابنه ساتر فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوفين عليكم وإيه والطوفات دي دي على, على طهارة سؤل إيه إيه لها في الخلقة يعني ما دونها في الخلقة يعني اللي منها زي الفار زي الحية دي أقل من إيه من الهر فهذا الحديث يدل على طهارة سؤل الهرة بلا كراه وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وربي يوسف من الخنفية وقال أبو حنيفة ومحمد طاهر المخروب يعني أبو حنيفة قال طاهر بسين مخروب قال المبنى قدامة رحمه الله السنور ولو قطة دي اسمه اسمه الهرم ومعدنا في قطة كالفأرة وابن عرس اللي بسمحنا العرسة فهذه ونحوين من حشرات الأرض سؤره طاهر يجوز شربه ووضوء به ولا يكره وهذا قول اكثر اهل العلم من الصحابه والتابعين واضح الكلام اخويا في الشطره دي بالنسبه اللي هي الضحى وقعدنا قال هنا جاء الحديث اهو اللي مائ... طبعاً والمسكر غير المائع فطال الصحيح أن المسكر غير المائع صحيح نجس صحيح نجس وليس بطبع وكل ميتة نجسة ايه؟ المسكر غير المائع لا لا طائر هو قد الطير الصحيح علو نجس صح علو نجس كل مسلم خطا قال وكل ميته نجسه كل ميته نجسه ذكرنا قد ذكر الميته الميته ما بدون تذكي دشميت ايه ثالث حاجه ان هو صلح خروف عرضا خبطته وما حدش رحى بالسكينه دي اسمه ايه ها ماي نجس اما جدها فيطهر بالايه بالدبا واما قرنها وظفرها وذيلها مختلف فيه ارجح ان هو قال وكل ميتة نجسه لقول تعالى الا ان تكون ميتة أو دماء مسفوحه او لحم خنزير فانه نجس قاعد على الكل على الجميع قال غير ميتة الآدمي لأن الإنسان لا ينجس حيا ولا ميت المؤمن لا ينجس, المؤمن إيه؟ لا ينجس. وغير ميتة السمك والجراء السمك والجراء ميتة السمك طهير يعني لو أنه واحد آل كلا على البحر فوجد سمكا كبيرة على صفح الماء ميت وما مصدهاش ها فاخذها واكلها شراهه اكل حلالا حرام حلال مع انه ما سلماش عليها ولا ذبحها ولا هو اللي موت هو اللي ميت لكن دي ميتة حلال الطهور ماء الحلب ميتة محمد صلى الله ميتة السمك ميتة الجراد طاهر والسؤال الثاني والثاني عندك يبين هذه الأمور السؤال عنك رقم دين رقم مذكرة ما معنى الميتة وما حكمها من حاس الطابة والنجاسة الميتة هي كل ميتة دون تذكية دون تذكية أعملها بالذات تذ تذكية مش تذ تذ آه بالذات المروض ازاي؟ ازاي؟ التذكينة؟ <تصفيق> الجراب لا اصبرتها <أزغر> <تصفيق> ها؟ وعيما موجود الجراب جت في مصر فكان بعض العلمين بالتاريخ لما العلماء العلمين اظهر قالوا ان الجراب عندنا في شريعتنا حلادي فكان بعض العلمانين في الجراب قال لك ايه واحد جراد وصلح بقعدوا التاريخ يعني. طبعا ارسال الجراب على من الله عز وجل هذا من الله كما فعل الله عز وجل بآلة العون وباني إسرائيل وضح فالجراد عقاب من النصر ونفعان قال ميتك ما حب ميتك سمك الجراد ميتك سمك الجراد طائراتين وإما يقول له على حل ميتك البحر الحديث الذي ذكره ما هو حل ميتك وعلى هذا فيباح ميتة البحر على أي حال وجد طافياً كان أو طافياً سواء كان بفعل أدميه أو قذف بيه في البحر يعني لو أن واحد مثلاً جاب أموت وأما سكراته أم أصعرات ما تباحوش بسم الله عليه يأكل أو ما يأكلوش يأكل ليلة دي ميتة ليش فيها التذكية ولا ليه ولا التسمي ومن دل على حل الجراد عن ابن أبي أوفر ببعض عنهما قال فزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع رزوات أو ست كنا نأكل معه الجراد وذلك كنا نأكل معه لإيه الجراد يعني كنه كان بايع وعرفت يعني ممكن القراد ديت الطب اثبت ان القرادش فعلا فوائد كثيره اه وبعدين شكيت بعض البلاد بتاكل الضفادع والضفادع طوار ولا هي جوه لا يجوز أكله. ولكنها اكلات سياحيه في بعض البلاد يعني بعض السياح كده يروح عشان ياكل طبق طبق ضفادع واضح الكلام فاذا عاد العلم علينا إن الجراد يوكل زي الفرص الحصان يجوز أنك, يجوز أنك وإن كان يوكل في بلادين مش معنى الكلام لأنه يفتح محل جراد لا يعني ليس معنى الكلام أن يقول الكلام مثلا يعني مثل يعمل المحل حصنة لحمة حصنة والتاني يعني المحل لحم جراد لا مش معنى الكلام هذا لكن ندى كل عندك علم إن هذا شيء مباح هذا الشيء مباح وإذا كانت مثلاً في مصر في النصاب القديم كانت فيه محلات عاملة محلات حمير بتتبع حمير وإن كانوا بتتبعها طبعاً من مرأة هؤلاء وحتى اللي بتصص للصريفة الجبيرة اللي بتصص جاء كان مدور على المطرم كان بيخذ بمطرم من عشرين سنة قاعد يأكل في المطرم ده فبعد عشرين سنة رايح في المطرم فالقص اللي هي قول المطرم مأفهول متشمع فقالوله الأرلمي قال له ذا المطعم يفلول انه كان بقدم لحم حمير من عشرين سنة قال له عشرين سنة قال عشرين سنة هو بلحم حمير وقال الطب بسنة معين ساحب على لحم الحمير يعني لكن لما علم دي لحم حمير جاته سكت قلبي واضح لكن يعني هذا الباب انه انت تعرف هو الحلم وما هو الحرام وعشان ببضو ندخل في شيء مسألة اخرى عنها جاسة والطهب يعني احيانا الواحد يسير مثلا في الشائع فإحصان مثلاً يتبول ويترشش على ثوبه من بول الحصان فلو علف إن لحم الحصان طاهر يدوس أكله يبقى هذا البول الذي يترشش على ثوبه لو صلى دون أن يغسله صراطه صحيح ولا غطلة؟ صحيح؟ صراطه صحيح؟ لكن البول الحمار ناجس يقول الحمار ايه؟ ناجس وديوا الفايدة في المسافة الطارئة والنجاس الجراد مثلا لو ان في واحد عين مية وصاقط فيها جراد صاقط فيها ايه؟ جراد فانت لما طارف الاطهار انت جراد ده طاهر. وده الكلام بيقصر في الصيف احيانا بيقصر في الصيف الجراد بدخل البيوت ويموت مثلا على الفرش ويعطينا في الفرش مثلا او يقصر في الماء فانت فيسأل ايه؟ دي طاهر ولا مجلسة؟ يقول لك دي طاهر يبقى اذا لم يطارفت به ايه؟ اذن لما يتجمع ايه السؤال مش عشان نكمل بيت الفصل الثاني يعني يفهم لا يمكن لحم يعني اذا بالضبط يبقى القاعده اللي نخلص الايه كل ماكول اللحم بؤره وراسه طاهر يعني مثلا راجل فلاح وعنده بهايم فدخل بيته في فهدوه اتسخت من رواستها فقام صلل في الهدوم دي بدون غسل الصراصهه لا بطلت صحيح لان رواس البهايم طاب لحظه سد طالعه في الصدق بتاكل الفراخ سواء فراخ بط وز رومي اي شيء ماكل اللحم فالسد ده هدوم متعكه اتصفك من هذا الروث من روث الفراخ والحيوانات الطير ها فصلى في التيار شرط صعود صحيح يبقى اللي نتفق عليها ان كل ماكول اللحم اي حاجه بتتاكل باولوها وموسوها ها طاهر بول او روث ايه طاهر ومن إذا كان قول الجمال ورد إن فيه شتاء قال ينفسلم أمر العراهين أن يشربوا من أبوابها ومن ألبانها مردك قال أيضا وما للنفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبط والقمن والبراريس كل دي برضه هي طهر العقرب الكلمه بقى نفس الاسئله يعني ليس له دم يسيل ملوش دم نفسه له معنى الدم ملوش دم لو اتضربت دل... لو اتفاصط ما يطلعش منه دم لاش دم محله خد بالك ده ايضا الدم فيه يسيل الدم اللي في الناموس اصلا يسيل ما بيشربش اصلا يعني الظروف فلا إذا سقط الزباب في إنام أو جاء على الثيان فلا ينجش هذا واضح؟ لا ينجش هذا ليه؟ الثيان الدليل على هذا المشائل إذا وقع الزباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الزباب في إنام يحدكم فليملكه أو فليمقله يعني ينقله يعني يغلسه مخصوص الغمس فإن في أحد جناحي ده وفي الآخر شفاء الزمام إذا سقطت في الإنان هذا يغمس لأن في أحد جناحي ده وفي الآخر شفاء وده من موجزات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عام في كل حرم وبارد يعني سواء كان الشراب سخن أو, إيه؟ أو بارد وفي كل دهن مما يموت الزباب بخمسه فيه أي شيء زيت أو أي شيء أيضا وقع فيه الزباب فيفعل به هكذا فلو كان من الجسو كان أمرا لإفساد فلا ينجس بالموت ولا ينجس الماء اذا مات فيه ولا نجس الماء اذا مات في قالب المنزل ولا اعرف في ذلك خلافه الا كان من الشافعي في حطوري قرنش عند السؤال رقم 14 في المذكره جدول عادات المساله اول خراصه اللي احنا قلناها في 14 ما حكم ما يتتمنى نفسه له سئلة أي لا يسير له دمي كالذباب والنمي والقن والخنافس والعالب وغير يبقى الحاجات دي لو صفتت في ماء ها هل يتنجز له لا يتنجز لأنها طهرة إيه الدليل عن أنها طهرة؟ حديث عندكوا حديث للذباب قتل حاجه طبعا قتل الحاجات دي مبالغه لان النبي صلى الله عليه وسلم على قتل النمل النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النحله الصره لكن امر او النم لكن امر بقتل وطبعا النمل اذا لم يؤذ لكن النمل لو اذاك يجوز قتله لكن ان, أن تقتله قبل اذيه لك العقارب والخنافس والحاجات دي كلها جت العقارب قمرنا بقتلهم فدي كلها شيء مزير شيء ضد الباء الامن كل الاشياء دي البراغيث كل الاشياء دي تقتل كل الاشياء دي تقتل قال وما اكلنا لحم ولم يكن اخثر على فيه النجاسه فبولوه وراسه وقيئه ومذه ومنيجه ولبن ولبنه طاهر واللي احرمناه دلوقتي ان اي شيء باكل الله على طاهر بقوله طاهر رواه سطه بقوله ملي كل شيء في طاهر والسند الحديث ايه ها حديث صاغوا في مرابع الغنم وحديث انلقطوا حديث العرانيين لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يشربوا من ابل الايه والسؤال رقم 17 عندك يبين هذي السؤال رقم 17 مو كلماتك تبيني السؤال 17 هل تبيني السابق؟ ده أخصد مني مش السؤال رقم 7 السؤال رقم 7 السؤال رقم 7 صوره مش انا بقول ايه ما حكم دول وروس وصور الحيوان مأكول الاحك البهائم والطيور ها كل ايه حكمه طاهر ما ايه طاهر دي فتاك فتاك. واحد في الفير واحد الشتاء معدن تحت السطح من تحت البيت والناس بتنضح السطح والسطح اللي متربي فوق فراخ حيوان سقوم بنضح الميه الميه نزل براص الايه اللي للحواوي فالالسؤال بقى يسال بقى اقول الجاكيت اللي نزل عليه الميه ديت وفيها رواس الحواوي هل طاهر ولا نجس طاهر ط شفت عرفت ازاي ط وقت الكلام لو واحد ثاني ما يعرفش الحكم ده هيروح يفكر ان دي نجس لان ريحته وحشه ولانه ديت مش فيها رواس فراخ ولا اخري ده الشيء اللي الدليل تعرف ان دي لا يكون عندك يعني الادنى مش مستخزر يا شيخ هو صضر يعني طبعا يذبح من مالك الشيء ده طاهر وما لا يؤكل فنجس دي شيء معروف احنا قلنا لكم زي لحم الحمار كلام دي نجس راسه وورقه ده نجس قَالَ في الْكَافِِ وَالْقَيْءُ نَجِسِ لِأَنَّهُ طَعَامِ استحادَ في الْجَوِ فِي الْفَسَادِ أَشْرَى الْمَنِ دي مسألة القيء بقى سألتك استفراد السؤال رقم كداشة السؤال رقم كداشة أهو ما حكم القيء؟ قيل اللي هو الاستفراد ودي بسألة بالإنساء بسأله على المسألة دي واحدة مثلا إذنها بيتشرب وبعد كده بتكرع الولد. فالولد استفرع عليه فبتسأل للكل الهدودية لو صلت فيها صلاة طا... صحية ولا وطمة اختلف أهل العلم في حكر القيب والصحيح الطهار صحيح الطهار إذ لم يارد في القيب نص صحيحا ولا حسن ولا إجماع على نجاسة القيب فيطلع على أصله من الطهارة كما انه لا ينقض الوضوء كما سبق بيانه في باب ناقض الوضوء قلنا كذلك ان ساقط الوضوء اذا قئ لا ينقض الايه لكن يستحب الوضوء ايه يستحب الايه الوضوء من قال الا منيه الادمي ولجنه فطاهر مني الادمي طاهر المني طاهر لان المني اصل الانسان المني أصل إيه؟ الإنسان إضافة إلى ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرق المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخسره ولا تخسره المني إذا كان آه آه يعني إذا كان رطبا يخسر استحبابه وإذا كان يابسا يفرق إذا كان يابس إيه طب لبن الآدمين وعرق الأدمين طالب ومساط الأدمين طالب لعاب الأدمين طالب يعني لو واحد جات عليه وسطة مثلا واحد مثلا المرأة مثلا التي طوبع الطف فصطط بعض لبنيها على فوقه اللبن ايه طالب لعننا طالب رقم 9 رقم 10 عندك السواد 29 قال في المنام مليء الاذمي ولبنه طاهر بقول عشره الرعنه كنت افرك المني من ثوب رسول الله صبغ عشره ثم ذهب في الشغل متفق عليه ولكن يستحب غسله غسله وفركه يابسه يبقى لو جالك في الامتحان حكم المني ايه تقول طاهر طب كيف يطهر تقول لي إذا كان يمساً يفرق وإذا كان رفاً يغس إذا ليه الحديث عايشه طيب فيه مسألة بقى مسألة الماذي والوادي دي ما ذكر لكن أنا ذكر أبنها ما لا يؤثر فنجس وذكر هنا الكلام عن الماذي أهوة وعن الباو زالي يقول لك السؤال الثاني هنا السؤال راحل الثمانية ما حفن باو لوظائق الأدم تقول لباو لوظائق الأدمية نجس باتفاق نجس لان كان اتكلمنا عن بول الصبي الصغير الذي لم ياكل وبول الجنين انت فاكر ها ولا طاهر الصبي طاهر الجنين طاهر الصبي طاهر كلاهما نجس اللي لما اقول حكم بول الصبي والجنين الصبي والجنين اتليه نجس الاثنين نجس الصبي نجس لكن خفف في طلبات اللي جاي بقى ما بزونش ان لون الصبي طاهر لا لون الصبي نجس بس يخفف فيه تطهير واضح يبقى لون الصبي الصغير ولون الجارية الصغيرة كلاهما نجس لكن لون الصبي الصغير الذي لم ياكل ها ينضح اما لون الجارية يغتسل لون الجارية ايه طب باول الادمي بقى باول باول غث الادمي اللون بقى لا نجس هذا نجس حتى غايه الطفل الصغير نجس صوره 18 شيخا صوره 18 17 محمد بن سعيد ما تخلصش من المره اللي فاتت ها طب يبقى تو ايه بقى دليل ايه بقى دليل نجاسه باول غث الادمي عندك في حديثنا اللي حفظت الله في المره اللي فاتت ندخل على صوره 12 المذي بقى والودي ايه هو المذي قال لك المذي هو ماء ابيض رقيق لزج يخرج عند شهوه لا بشهوة ولا ضغط ولا يعقبه فطور وربما لا يحس بخروجه ويخرج عند الملاعبة والتقبيل وصورات الشهوة ويكون للرجل والمرأة وهو في المرأة اكثر ده اللي أحيانا من بعض الناس اشتكوا إلا بدأ مثلا نظر للحرام فوجد فيه نقاط كده خرجت منه او عند ملعبة الرجل لمرأة في مقدمات الجماع فيقصى النسول ماذي رطوبة فهذا اسمه ماذي طب الماذي دي حكم إبقى وهو ناجس الحكم الماذي دي إيه ناجس يعني فيها شوح يصلف في الهدون اللي فيها ماذي طيب وهو نجز يجب غصب ما أصابه من البدن إذا جعل البدن يرسل وسواء كان رطبا أو ناشفا أو يابسا يعني ففي الصحيحين عن عليهم قال كنت رجلا مزاء وكنت أستهي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان النبي فأمرت للنقدات فاسأله فقال يرسل ذكره وترضى يبقى الماذي نقض للهدوم طب يوجد المسلم لا يوجد المسلم طيب إذا أصاب الهدوم يغسل الهدوم يغسل هذا الهدوم وما أصاب من اثياء فإنه ينضح يبقى الماذي برضو مخفف لتطهير إنه عنه مش تغسل الهدوم لا ممكن ذيه ينضح بماء كثير عليه وإذا ليه الحديث أولا في الحديث الحنيف قال إن أنا من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبين قال يكفيك بأن تأخذ كافا من ماء فتمضح بها من ثوبك حيث ترى يعني تظن وطوق تظن أنه أصابه دي المسبة لأخوة للمزيق هذا النسبة لإيه؟ للمسي طيب الودي هو إيه بقى قالت الودي ماكن أبيض سخين يخرج عقب البول غالبا حيانا كده بعض الناس يشتركوا إيه إلا في الشتا لما يتبول يحس فيه مؤط بتنزل بعد البول طيب اسمها المؤط بي اسمها ودي طيب حكمها إيه؟ ناجس وهذا البول إيه؟ ناجس وهو يخرج شرم الشهوه والفرق بينه وبين المذي ان المذي يخرج عند الشهوه ولا يخرج عند الشهوه يكون بعصر الجوف وهو نجس يوجب الوضوء وقد أجمع على ذلك اهل العلم انه لا يجب الغسل الغسل بخروج الوادئ وان المذي بخروج الوضوء وسبب الحديث ابن عباس رضي قال المني والمذي والودي فالمني منه الغسل وَمِنْ هَذَيْنِي، يعني الوَدِّي وَالْنَفِي إِئَ الْوُّوْءِ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَالْتَرُضَأُ طيب إذا أصاب البلد المخصوب فإنه يفعل بيه كما يفعل بيه؟ بالمخصوب طيب نختب بها التبع عشان الصفحة من خلاصة وَالْقَيْحُ وَالْدَمُ وَالْصَبِيدُ وَنَجِسِ بل اتكلم عن شيء آخر وهو نجازة إيه؟ الدم وَالْقِيح وَ دي كله نجس وقد نقل بعض العلماء الإجماع على نجس الدم إلا أنه يرفى عن يسيره يعني لو أحد عمله جارش لو أحد ثوبه جاء عليه بعض الدم وكان يسيرا فإنه لا يتنجس أو يعفى عنه يعفى إيه؟ عنه. اللي يقول له على هذا السؤال رقم 12 السؤال رقم 12 طبعا دم الحيط نجس باتفاق دم الحيط ما نجس ايه باتفاق وعدك الحديث هون يقول اليهدان الدرأ فيه طحيط ثم طرى فيه خطر من الدم فتقصره بريقها وفي الوقت بريقها ثم تقصره بظفرها راه أدود وهذا يدل على العفو لأن الريق لا يطهر شو واحد كده تفل في أسبوعه وأراد أن يزيل نجاسب هدية كما لو أتى بماء ليزيلها به؟ لا ما يزيلش النجاسب الكلي والذلك في الحديث الآخر لما قالت المار يا أصول الله يبقى أثره بعد أن تخسله ذلك قصر قال إيه؟ لا يدرك أثره لا يدرك أثر فهذا يدل على أنه يعفى عن يسير النجاسب يعفى عن يسير طبعاً المحرم هو الدم المسمح أما الدم الذي يبقى في اللحم فهو معفو عنه يعني وقتها تطبخ لحمة واللحمة دي تطبخها وجدت في أعلى الإناء المية كده أو الشر وطلع عليها بعض الدم من اللحمة دي هل يتنجس هذا اللحم؟ لا، دي وعف عنه يصير وده بصها أو في الكبدة كبدة تبقى كلها دم لكن الكبدة حلاة لأن دي مما أحلق الله لنا الكبد والطحاء الكبد هو إيه؟ الطحاء زي الفشة والكرشة والمحاجات دي فتلاقي الفشة ورضو عالينا إيه؟ دم الواحدة دي تحطها في الفمية عشان تغليها تبص الدمها كلما الدم لكن هذا لا يؤثر في الدم دي طاهرة ولا نفس؟ هي طاهرة لكن إيه الدم الحرارة؟ اللي هو الدم المسوح دم إيه؟ المسوح اللي هو بينزل بكفر اما الدم اليسير يرفع اليسير ولذلك ورد في بعض الاصول زي ما اتكلمنا في نواقض الوضوء قبل كده ان الحسن قال لا زال المسلمون صغانه في ايه في وضح جراحاتهم الكلام قال وطين شارع ظنت نجاسته طاهر عمل الغص دلوقتي المايه لما تنزل ميه المطر بيحصل طينه في الشارع طب والطينه ديت ممكن مكانها كان ناجس. قالت لاي والتفت لاي طين الشوارع طيب ولا ماجيس طيب يعني لو واحد ماشي بالشارع وتك تك ترطش عليك او مثلا اتسخت ثوقه من طينة الشارع وصلنا بهذا الطين اه سألت صحابة وقتك صحيح, صحيح, صحيح لين طين الشارع ايه ايه يا سيد طيب طين الشوارع طيب عندك السواد 13 اوه ما خط متين الايه الشوارع طين الشارع طاهر حتى لو ظلنا نجاسا يعني لو حد ديه عنده سواس اشتان يقول طالما وجه سفر ماركا من الدول هين طالما وجه سفر ماركا من المتغوط هين ايه كل دولة تتبين شبه ولأن الصحابة والتابعين يأخذون في المطر في الطرقات ولا يفسرون أرجنا ولا يفسرون ايه أرجنا وهذا قول عامة او عامة وحديث النسعود كنا نتوضع من موطق أي مكان نتوضع فيه من الليلة ما كنتش من التوضع منه قال وعرق وريق وعرق وريق من طاهر طاهر يعني الأذم عرقه وريقه طاهر كده. كذلك أيضا الحيوان اللي هو معقول الله عرقه طاق وريقه طاق يعني اللي الجموس الجموس عد تاي نزل لعب فنزلت اللعب فنزل على الفلاق على دول الفلاق ورد يصلى بالهدوم دي طاقر ولا نزل طاق يبقى لعب الحجاب دي كلها طاق وعندك كلام ده في السؤال أظن رقم تسعة رقم ايه تسعة ولو أكل هرن ونحنه أو طفل نجاسة ثم شهر من مائعين لم يضر لعموم البلوة ومشاط الطعام وحيدون لفضل القطة بتاكل فلا وبتاكل نجاسات في الشارع فالقطة دي الاسم ربينها فطلع في الشارع كانت فاروة كانت نجاسة وانت رجع تالح حطلها إناء من الشربة من النادي هو دي مصنة النجاس لكن ليس هناك يا طيب للنجاسة فحتى لو كانت نجاسة فإن إيه؟ لا تندس الثوب أو الماء الذي ولقته آخر مسألة ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضل طعامه وشرابه أو فضل طعامه وشراب لو إن حيواننا بهنا جاء موسى محتوطنا جالب المال وشربت من الجالب المال وأمرني فلاح جاء المطوض من الجالب صحيحة وضوه الله وباطل؟ صحيح؟ هتقول لي ده كانت المهمة شابع منه نقول لك ما هو العام المهمة ايه؟ طب لكن كلامه لكن طبعا للثاني يبدأ ان يتحرص عنها اشان لو فيه محبوبات ولو فيه اي حاج بيديو الكلام بيتحرص لكن احنا الكلام ده عشان لو واحد فعله ما ندرش نقول له وضوءك ايه؟ دي بنسبة للمئي زبطة ليه؟ طبعا فيه مسائل بقى تاني؟ المزاكرات صحيح بالمجد؟ منها مثلاً آه مسألة إيه؟ السؤال رقم تابع الشيء إذا تنتجس النعب فكيف يظهر؟ واحد النعب لتعرف إذا لتعرف فينا جاسب نخسره نعلم بالطراب يمسح بالأرض يمسح من إيه؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم من عليه الأذى فإن له طهور فإن الطراب له إيه؟ طهور يبقى لك كيف طهر النار يقول لي بمسحبه إيه؟ بالعرض كذلك زي المرأة زي المرأة اللي ست نفسه إزداد أو نفسه في الحفر وفتيش الدرجة على الأرض الأرض الفان جاس والأرض اللي بعدها فى طهار ينجسه ويطهره ما, ما بعد يطهره إيه؟ ما بعد إدلنا على هذا حديث أمو لما قالت امرأة قالت إني أطيل زيدي وأمش في المكان القذر فقالت أم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده يطهره إيه؟ ما بعد السؤال رقم 26 السؤال رقم 26 إذا سقطت فأرة في السم وماتت فيه فهل ينتفع بالسم؟ وإذا سقطت في الزيت وماتت فهل ينتفع به؟ يعني فيه فار وقع في بغواص عسك أو في متاج في سمن فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة عن فألة سقطت في السمن فقال أردقوا وما حولها فاطرحوا وكلوا سمن طبعا الكلام ده الفار مات في الايه في السمن لكن افرض الفار وقع والناس لحقوها وتصوت وقاموا شيروا بعيد السمن تنجز لا لأن الفرق ايه؟ الفرق ايه؟ طائم ولا ناجس الفرق طائم ولا ناجس نحن نعليل الفرق طيب. ان الهرة ومع دونها طائم لأن الفرق من الطوافين بتفسح مع الناس مهد بالك يبقى إذا لم يأمد خلاص لكنه في جمالك بقى يبقى أصبح في الوقت النهار ميت ده أصبحت ميت فإنك لو سقطت في السمن وكانت السمن جامدا السمن جامدا إن أم أورك حبل والاور الحته اللي كان فيها الفرضيه وبقيه السمنه تفضل ايه طاب طب افرض بقى الحاجه اللي وقع فيها الفرضيه ترخي حاجه سائله زي الزيت والعسل والحاجات بتاعه او السمنه كانت سايحه عشان في الصيف مثلا ها فقالوا يبقى فان وجد فاخلب العلماء راجع اذا تؤثر في السائل اه بالظبط كده اذا تؤثر في تؤثر في هذا السائل يعني افرد الفارد لما شلمه من الزيت الزيت طعمه زي ما هو ولوله زي ما هو ورحته ايه زي ما هي يبقى يبقى على طه طب افرد الفارد عفل وظهر طائحته وغير الزيت يبقى لا جز ايه للدفاعه لا جزء الانتفاعه وذي بتخسر احنا في خزانات الماء تلقي ممكن او عرسة ميتة في خزان الماء لو الماء كتير والخزان دي ما تقطرش بسقوط النجازة يبقى ده بيقع عليه على, على طهارتك حب استعمال الكحول في فطير الجروح وصناعه الادويه ده رقم 27 خلص الكلام ان يبتلج الكحول ولذلك اثبت ان بيقول لك ان الكحول الناس كانت بتستعمل في الجروح السيده دلوقتي الكلام ده ممنوع في الدين يعني كان يقول لك الأول العين اللي حاطه على الصوره بتاعته صبغ ابيض وشيلاقي الوقت في بقى متنديل في مطهرات تانية لان سبب ان استعمال السجلطة كتير يؤدي الى السلطة كلام كله اجتند ولان الكحول اصلا في مادة اسكارة فيغتن كذلك الادوية أدوية الكحة يقول لك ايه فهي نسبة كحول وزي كان العلم بشمهم ويشربهم خضرات تلو يروح يجيبوا ايه الـ الـ الـ الـ مش عايش بالادوية اللي بتاع الكحة يشربوه فالكلام طبعا بدأ يتمنع بدا بل الوقت يقول لك على دوء قوة يقول لك خلل من الكحول يقول لك دوء أعشاب طبيعية فالإنسان ما بيجي يستعمل دوء يستعمل دوء دوء خلل إليه من الكحول إلا إذا لن يأكل هناك بد من استعمالك فهم بيحطوا نسبة الأن قليلة نسبة لها فصل إضافة الإيد إيه بإستعمال لكن أول افتنان أي دوء فيه كحول إذا نحن قلنا في أي شيء قده بالفرق, بالفرق البرفانات اللي فيها الكحول يشتغل من الأسئلة المهمة بابدوا السؤال رقم ٢٨ والسؤال رقم ٢٩ السؤال رقم ٢٨ لو إن إنسان صلى وعلى ثوب النجاسة لم يعلم بها إلا بعد الصلاة أو كان ناس يعني وصلى وبعد ما صلى اذكر إن ثوروا على النجاسة من المثلثة مصغيرة عنده سنتين أو حاجة بالعلى ثوب فهل يعيد الصلاة أم لا يعيد؟ الجواب لا يعيد الصلاة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قرصابه وكان فيه عليه نجس فجاءه جبريل عليه السلام واخبره فخلعه من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه, عليه عليه عليه وسلم في الصلاة. دي دليل على ان الصلاه تطهر لو تذكر اثناء الصلاه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يزيل النجس اذا كان بيشكك يقوم ارفع الشك ده ويحطه جنبه ان هو يتخلى عن الايه لكن لو تذكر بعد الصلاه ماشي. ماشي يعني واحد راح يعمل تحليل وواخد عينه التحليل ايه في جيبه وبعد ما صلى الظهر افتكر ان هو التحليل في ايه؟ يعني شيل النجاسه اهو حامل نجاسه يعيد الصلاه دي ما يعدش الصلاه اذا خفى مو خف... خف موضع النجاسه من الثوب يعني واحد سقط عليه نجاسه على ثوب ومش فاكر بقى هي جت على البنطلون بس مش فاكر على رجلي اليمين ولا ليه الشمال نقول له يجب عليك أن تغسل كبتة نجلة أرغبه شبكت فأقول لك إذا خفية موضع النجاسة رسل حتى يتوقن رسله ليخرج من العهدى بيقيين وهذا قول مالك والشافعين وابن منذر وذلك لو علف موضع النجاسة يغسل موضع النجاسة طيب لو خفيت عليه يجب أن يغسل حتى يتيقنه طب لو في نجاسه على سجاده سجلت في البيت الطفل صغير بقى على سجاده والرساله عايز تصلي فما يقوم بفرش سجاده صلاه على هذه النجاسه قلنا في الطق الشمس اللي بتجفف مش شرط نغسلها لا تجففها وبعد كده تحط عليها ايه سجاده لما تجي تصلي هل الاشياء السؤال رقم 31 هل الاشياء التي تلمسها الجلب او الحائط القريب على النجسه يعني الشيء اللي عليه انسان هو جنب لو مسك هدوم لو نام السرير هل يتنجس بدن لا لئن لا لأ الحائط والجلب ليس نجس البدن ليس نجس الايه البدن لكنه من نوع من لقول ابي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس المؤمن ايه لا ينجس هل يجوز للرجل ان يصلي في الذي جامع فيه زوجته ام لا عن عائشة قال التول تؤثر في المنين في الثوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه فبلت هذا الحديث على جواز أن يصلى رجل في الثوبة التي في جامع فيه زوجته حتى لو بقي فيه أثر المنين بعد سنته أو غسله شو قولك إيه ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه مقع المنين لأن المنين إيه طالب المنين إيه طالب آخر سؤال رات التالتين إذا شك في نجاسة ضقعة من الأرض هل يجوز صافيا؟ يعني الإنسان شك للأرض تطهر على نجسة فشك لها نجس قال من القواعد الفقهية المتفق عليها بين الفقهاء أن من لا يزول يزول الشك وبناء على ذلك فلا عبر الشك الطارئ في نجاسة في الأرض أو السجاد على الطهارة المتفقية في نجسة توسس لنفسها قد دمش الشيطان فللأسف ممكن عشته تتنخص عليك تليه وحدة كل شو عايزة تخسر السجاديد وعايزة تخسر ايه يا سيب تقولك اصلا حسن ليه انا مش طهن طيب تحسن ليه ليس لها قيمة بشرط طالما انك هي قيمة طهنة لا توسفص لنفسك ولا تشوق نفسك انها نفسك وانسا لتنوصي هؤلاء وانثالين نوص هؤلاء وانثالهم بعدم الاتفاك الى الوساوس والشكوك ما لم يغلب على ظنهم أو يتلقى وجود النجاس فعندئذ يجزموا اجتنابها ولا شك أنه طهرت البقعة أي إن كان شرط في صحة الصلاة فنجوز الصلاة على الأرض النجسة أو السجادة النجسة ومتى وجدت النجاسة فلواجد إزالتها إن أن كان أو وضع شيء عليها يحل بين المصررين إذا متركفش إيه؟ إيه في على أن يكون الحائل يمنع تماما تعرق النجاسة أو أثرها بالمصررين أرجو أن يكون واضح في أحد أين سؤال؟ ما شاء الله عنها السؤال إما لفرق العبور وإما لعرف الفرق وأرجو أن يكون النساء برضو يعني متابعين معنا ولو في أي إشكال يريد أن يرسلنا ورقة بالأشياء اللي نفهم. إن أكتفل القدر وإن شاء الله يبقى لنا فرس واحد فقط. في كتاب الطهارة وهو درس الحاج والنفاس والاستحافة كده ما تفصل الطهارة لسه الصمرة ونعمل لكم امتحان في الطهارة إن شاء الله نعمل كده امتحان ناخد كل مثلا كل بابين كده ونعمل لكم فيه إن شاء الله امتحان أولى قبل القتادة يا ابن الآخي يا ابن الآخي أخو في الإسلام وكان ابن عمم كان ابن عم كعب ابن عم فهم كانوا يجب أن يا عمم يا خالب! يا خالب! فمن شرق أن أقول إيه؟ هل خلت الثم يعمل؟ فهي أبتت أخي إيه زوجة أو قتلت في بلاه أبتت أخي أخي له من كعب يتمنى؟ أخو في الإسراء وابن عمي قلت أن كان الشيك بردك أنا عملا تحني على كده بس الظروف في أخي المزيجات يعمل كده؟